عزمه على ردة يصير مرتدا أ و بقول م ك ف ر أ و فعل م ك ف ر ويستوي في هذا ما لو عمل هذه ا ل أ م و ر أو م استهزاء لو قال القول ا أ و عنادا او ا ع ت ق ا د في كل ا ل أ ح و ا ل يصير مرتدا وبعد ذلك تكلمنا على بعض الصانعة صور الردة قلنا فمن نفى أو او ل ر س ل أو كذب رسولا ف إ ن ه يصير مرتدا وتكلمنا على صور ك ث ي ر ة م ت ع د د ة من ا ل أ ق و ا ل التي يقولها ا ل إ ن س ا ن ويصير بها مرتدا ة جملة ومن الأمور التي يرتد بها الإنسان والعياذ بالله أن يحلل محرماً بالإجماع والسرقة وما محرما بالإجماع الإنسان أن كالزنة التي بالله يحلل بها شابها يرتد ه ذ من الأمور او أ ن يحرم محللا ب ا ل إ ج م ا ع كان يقول إ ن البيع حرام وليس المراد ب ا ل إ ج م ا ع كل حكم ثبت ب ا ل إ ج م ا ع ل أ ن ا ل إ ج م ا ع يعتريه ما يعتري الاخبار وتاره يكون ثابتا بالتواتر كما أ ن ه تاره يكون من ا ل أ م و ر ا ل م ع ل و م ة من الدين بالضروره وتاره لا إجماع يكون لا ن س ن يكون كذلك ا ا كما الإنسان ف ر خبر أنه ينكره ليس كل خبر ينكره الإنسان يكون كافرا ونحن نعلم ي يكفر منكره إنما هو ا خ ب ر المتواثر فلا يعتبر منكره كافره و إ ن م ا هو فاسق وكذلك حكم ا ل إ ج م ا ع ويزاد على هذا لأن الحكم إ إذا ج م معلوما من ا كان الدين بالضرورة ا ع ل الذي أ ج م ع ت الامه م ع ل الدين بالضرورة فلا خلاف بين العلماء و م ا من بين أن في يكون يكن كافر وأما إذا لم م عليه و م من ا ا ل د ن ن بالضرورة ل و ك كان قطعيا كالإجماع قطعيا جواز البيع على حل ح البيع و ر من ة الربا م المحتمل أ ن يخفى حل البيع على بعض الناس دليل ق ط ع ي ثابت ا ل ق ر آ ن الكريم منكره على أ ن ه من ا ل ق ر آ ن يكفر لكن منكره منكره على أ ن ا ل أ م ة أ ج م ع ت عليه هل يعتبر ك ا ف ر ا أ و لا يعتبر ك ا ف ر أمور ا هناك الأمة عليها لكنها أجمعت ل ي س ت معلومة من الدين ا ب ض ر و ر ة اختلف العلماء في تكفير جاحدها هل يعتبر ا ل إ ن س ا ن كافرا بجحودها أ و لا يعتبر ا ل إ ن س ا ن كافرا وعلى كل حال ب ا ل ن س ب ة ل ل إ ج م ا ع كل أ م ر معلوم من الدين ب ا ل ض ر و ر ة أ ج م ع ت ا ل أ م ة عليه لا خلاف في هذا ولكن ليس كل ما أ ج م ع ت ا ل أ م ة عليه يكون معلوما من الدين ب ا ل ض ر و ر ة ف ا ج م ا ع شيء والمعلوم من الدين ب ا ل ض ر و ر ة شيء آ خ ر ومن زعم أ ن ا ل إ ج م ا ع هو الشيء المعلوم من الدين ب ا ل ض ر و ر ة فلم يفهم ا ل إ ج م ا ع ولم يفهم اقوال علماء الامه م ل ا فالإجماع شيء والمعلوم من بالاجماع شيء ل م ع عليه يعتبر ف ر ما دام م ا ا ل إ ج قطعيا ولو لم يصل لدرجة ل ل ا م ع و م من ا ل د ي ن ب ا ل ض ر و ر ة فإذا و ص ل لدرجة الامام م م من ع ل و ل بالضرورة فلا خلاف ل ل د ي بين ن ا ع ء في أن جاعده يكون كافرة وعند ذلك كفره يكون يصير ليس أن وعند جاعده ج ذلك بسبب إ النووي ع ع وإنما بسبب كونه م بسبب و م م ا الدين ا ل ب ض ر ر ة ف ي ق ل الإمام ل ا و رحمه الله تعالى فإذا حلل محرما بالإجماع محرما كالزنى واللواط والظلم وشرب الخمر حلل وشرب فانه يصير كافرا وعكسه بان حرم حلالا بالاجماع كالبيع والنكاح او نفى وجوب شيء مجمع عليه قال هذا ليس بواجب فنفى وجوب ركعه من صلاه من الصلوات قال صلاه كور ثلاث ركعات يصير مرتدا او زاد ركعه في ركعات الصلوات ك أ ن قال ص ل ا ة الظهر خمس ركعات أ ي ض ا في هذه ا ل ح ا ل ة يصير مرتدا ف إ ذ ا نفى وجوب مجمع عليه أ و أ ث ب ت شيئا أ ج م ع ت ا ل أ م ة على عدم ثبوته ف إ ن ه في هذه ا ل ح ا ل ة يصير مرتدا أو لأن بأنه أن عدم على على يريد أن يرتد غدا وقد تكلمنا على هذه المسألة حينما الكفر قال تكلمنا على النية قلنا إذا عدم الإنثان وقد هذه إذا على ل ا ك فالانسان ر يصير ر فإنه م ت د و يشترط أ يقترن قصده بالفعل. فرق بين النية والعزم أن النية قصد الشيء كنية الشيء تراخي قصده فرق قصد مقترنا قصد أن ن بفعله بالفعل والعزم الطلاة وأما العزم فهو قصد الشيء مع الفعل ا ل فهو ف مع إ إ ذ ا عزم على الكفر قصد الكفر ولم يفعله لكنه عزم عليه في المستقبل يصير كافرا ف إ ذ ا كان يصير كافرا بالعزم فبالنيه من باب أولى. إذا قصده أو بالتنفيذ ن إ يصير مرتداً من ر ت د ا م باب فإنه اولى ر ا الكفر لمجرد على عزمه بالنسبة أ و أ م ا ب ا ل ن س ب ة للفعل فهناك أ ف ع ا ل يصير ا ل إ ن س ا ن بها كافرا مرتدا قال فعل الفعل م ك ر ما ت م د ه صاحبه ف ك ا ل ق و ل نقولنا قال إذا الإنسان قولا يؤدي إلى ل ك ف ر إلا أنه ما قاله م تعمده ا ا ق ل مكرها ما ي ص ي ر ك ا ف ر ا ا ل ت ك ر ا ه ما يصير كافرا كما قال الله تعالى إ ل ا من اكره وقلبه مطمئن ب ا ل إ ي م ا ن ولكن من شرح بالكفر صدره هذا الذي يصير كافرا مرتدا وكذلك الفعل إ ذ ا كان القول ما يصير ا ل إ ن س ا ن به مرتدا الا بالقصد أ و بالتعمد فالفعل من باب أ و ل ى فالفعل المكفر ما تعمده صاحبه استهزاء صريحا بالدين كان يعمل عملا هذا العمل يشعر أ ن صاحبه مستهزئ لشرع الله تعالى كالقاء المصحف ب ق ا د ر ا ت استهزاء ف إ ن ه يكفر بمجرد فعله هذا العمل ويلحق بالمصحف كل ما كان من شعائر الاسلام, يلتحق كل ما كان من شعائر الإسلام ككتب الحديث اتى بكتاب من كتب الحديث والقاه في القاذورات ة استهزاء ويصير كافرا مرتدا بعض الناس الذين يعملون بالسحر يعني يضع ع ن ي ي المصحف بين فخذين يضعه يعني في لباسه الداخلي أ ي ض ا بهذا يصير مرتدا ليس المراد خصوص القاذورات و إ ن م ا المراد أ ن يعمل الانسان عملا يشعر من يراه أ ن ه مستخف ب ش ع ا ئ ر ا ل إ س ل ا م فبعمله هذا يصير مرتدا وما ذكره هنا إ ن م ا هو للتمثيل ومن هذا السجود للصنم لو سجد ا ل إ ن س ا ن لصنم ف إ ن ه يصير كافرا مرتدا أ و ل ي سجد للصنم تجد لشمس أ و قمر أ و أ ي شيء من ا ل أ ش ي ا ء غير الله سبحانه وتعالى حتى لو سجد بين يدي عظيم تعظيما له ف إ ن ه بسجوده هذا يصير كافرا مرتدا ومن هذا القبيل ممن يعني مرت يكفر الإنسان بها نسبه الامه الى الضلال أ ن يقول إ ن الامه كلها ضاله أو أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الكفر. او ل ان ي ن ك ر إ ع ج ا ز ا ل ق ر آ ن الكريم طبعا هذه من الأقوال يعني الفعل الأقوال والقول هذه من من ا ل أ م و ر ا ل م خ ت ل ط ة ا ل إ م ا م ا ل ش ر ب ي ن ي رحمه الله ينبه على ا ل أ م و ر وبعضها متداخل مع بعض ك أ ن يقول إ ن ا ل ق ر آ ن الكريم ليس معجزا مع أ ن الله تعالى تحدث ا ل ب ش ر ي ة جميعا في كتابه في أ م ا ك ن م ت ع د د ة منه واعجاز ا ل ق ر آ ن الكريم من ا ل أ م و ر ا ل م ع ل و م ة من الدين ب ا ل ض ر و ر ة وهي من أ ع ظ م أ م ا ر ا ت ن ب و ة محمد صلى الله عليه وسلم、نعم. فمنكرها منكر الهوه محمد صلى الله عليه وسلم أ و قال من جملة م ان قال خلق السماوات و ا ل أ ر ض ليست فيهما د ل ا ل ة على وجود الله تعالى هذا كفر لأن الله والنهار والنهار تعالى يقول ان في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والآية الثانية ان في خلق السماوات والأرض واختلاف كفر في في لأن يقول خلق خلق الليل آيات إلى لاولي الالباب نفر الخسمات والاختلاف الليل والنهار و ا ل ي دالة ح ر ل ه ت ع التي ى وقال إنها ي ه ا جلالة مع أن الله مع تجري ع ا قال ل ى إنها في ا ل إن من ن لئمة أفضل ل ا ب ي ي ا كما ء ق و ل و ر بعض ا لا ن س ف يصل هذا ا ل ع ر من ا ش ي وغيرهم ع بعض ة إن احد ل أفضل الأنبياء تكلمنا الدبس الماضي أ ئ م من ة في عنه وهذا ي يصل ن تكلمنا النبوة م ا لا على أ ح في هذه ا ل أ ر ض مهما بلغ من العلم ومهما بلغ من ا ل ط ا ع ة ومهما بلغ من العمل و ا ل ع ب ا د ة ما يصل إ ل ى ج ر ج ة ا ل ن ب و ة ل أ ن ا ل ن ب و ة ا ص ف ا ء وليست كسبا و ل ي س من ا ل أ م و ر التي يصل إ ل ي ه ا ا ل إ ن س ا ن بجهده فمهما عمل الناس ما يصلون إ ل ى درجه ة النبوة كفة كفة كفة راجحة كفة والناس جميعا لو وضعوا في كفة النبي في كفة لكانت كفة النبي راجحة على كفة الناس جميعا وإذا كان ا لو على ل ل نعم أبو بكر ووضع في في رضي ت ع ا ل ى ع ن ه إيمانه لو وزن ب إ ي م الأمة ا ن لرجحت أ كفة ب و بكر على الأمة فما بالنا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم أ و بغيره من ا ل أ ن ب ي ا ء ف ا ل أ م ة ك ل ه ا م ا واحد من أفراد الأمة الأمة نقول من فرد كلها ليست معصومه ت وإنما يعني كل فرد من أفرادها ما في الأمة واحد يعني من الأمة ما الأمة م أفرادها في في ع فرد كل بينما النبي محمد ا صلى ل ل عليه وسلم معصوم وسلم لو بالأمة لرجحت أمتي وهو أبو بكر بالأمة لرجعت كفته واحد أبو من فإذا أفراد فبأن كان بكر زن و أ ب و بكر ليس شيئا أ م ا م النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام لا أ ب و بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا كل أ ص ح ا ب رسول الله يمكن أ ن يوزنوا ب ن ب ي من أ ن ب ي ا ء الله تعالى فمن قال إ ن ا ل أ ئ م ة أ و إ ن من يعتقد بهم أ ف ض ل من ا ل أ ن ب ي ا ء فقد كفر هذا كفر صريح نعم ومن جملة هذا إنكاروا من الأمور المتعلقة بالاعتقاد جملة الأمور هذا إ ن ك ا ر البعث ب أ ن يقول إ ن الله تعالى يبعث يوم ا ل ق ي ا م ة ا ل أ ر و ا ح دون الاجداد وهو القول المنسوب إلى الفلاتفة الفلاتفة ينقسمون الى ف ف الفلاسفة ل ل ا س ينقسمون ة إ قسمين بعضهم مؤمن وبعض الفلاسفه ة الفلاسفة كافر ا فمن زعم من أن ل ل تعالى الأشتاب يبعث عدت القيامة الأرواح دون يغفر بهذا ما يوم يغفر في دون فرق إذن ما بين ا ل يوم ا ل ق ي ا م ة وما بين المنام الذي يراه ا ل إ ن س ا ن و ن س ب ة العجز لله سبحانه وتعالى ل أ ن الله تعالى غير قادر م على ن ا هذا قادر غير ع حشر ا ل أ س ا د بعد أ ن تفنى ومن زعم أ ن العالم قديم اعتقد هذا ان العالم قديم ف إ ن ه باعتقاده هذا يصير كافرا مرتدا ل أ ن ه يكون قد أ ث ب ت شريكا لله وليس هذا فقط يكون قد نفى أن ان ل ل تعالى خلق ل ه هذا ا ك و ه ذ الله ا ك و موجود ن مع ا ل تعالى إذا إن ذلك قال العالم الله قديم لم معنى أن ي خلق هذا الكون موجود مع معنى موجود ومن قال إن الله تعالى يعلم الكليات ولا يعلم ولا الجزئيات شديد تعالى تعالى تعالى الله الله الله قال الله الكليات ذلك له إن إن أ ي ض ا يصير كافرا مرتدا قال إ ن الله تعالى لا يعلم دقائق ا ل أ م و ر التي أ ف ع ل ه ا أ ن ا أ والتي يفعلها الناس يعلم الله تعالى أ ن فلانا سوف يلد لكن لا يعلم ماذا سيعمل بعد ولادته كم م ر ة سيتنفس في ا ل د ق ي ق ة أ و كم م ر ة سيتنفس في ا ل س ا ع ة أ و ماذا سياكل في ا ل س ا ع ة ا ل أ أن و ل ى من زعم ا ل ل ه ت ع ا ل ى يخفى عليه أ ص غ ر ش أ ن من شؤون ا ل إ ن س ا ن من ساعه ولادته من ا ل أ د ب فقد كفر إ ن الله ت عالم ى ع ا ل بكل ما كان وبكل ما سيكون إلى الأبد الى أ ب د إ ل ا ل أ ب د لا يخفى عليه ص غ ي ر ة ولا تخفى عليه ك ب ي ر ة هذا ب ا ل ن س ب ة للبشر نعم الإنسان مهما بلغ في إ ح ا ط ت ه بما يخترع قد تخفى عليه أ ش ي ا ء مع انه الذي ا خ ت ر ع ه نعم البشر يقع منه هذا أ م ا الله سبحانه وتعالى فلا يخفى عليه شيء بهذا الكون لا صغير ولا كبير فمن الفلاسفة فإنه كافر زعم مثل الزعم يزعمه يعلم السر ويعلم العلم يعلم ما كان ويعلم ما سيكون إلى اليوم كان سيكون تعالى الذي الله السر إلى القيامة هذا يطير مهما صغر هذا الشيء ومهما كبر ا ل إ ن س ا ن منا حينما يصاب بالحمى ترتجف يده لكننا لا نستطيع أ ن نعرف كم مره ارتجفت الله تعالى يعلم هذا قبل أ ن ترتجف يده وحينما ترتجف قبل من ا ل أ س ل يعلم أ ن يده في ا ل س ا ع ة ا ل ف ل ا ن ي ة سوف ترتجف وعدد ارتجافاته يكون كذا رشفه من ب د ا ي ة الرجفان إ ل ى نهايته وكم م ر ة قلبه سوف يخفق يجب علينا أ ن نعتقد هذا لأنه ر ب م امر يقول إيش الناس بعض فائدة ن هذا هذا المعتقد م أ مهم خطير جدا ل أ ن ا ل إ ن س ا ن إ ذ ا اعتقد أ ن الله تخفى عليه بعض ا ل أ م و ر نسب العز ة والقصور ة إ ل ى الله سبحانه وتعالى نعم أو أنكرت جنة أو النار نعم أو الإنسان أو أو العقاب عقاب يوم القيام الأمور أو أو أو أو أو الثواب يوجد للثواب ولا عقاب. نعم. في كل كافرا يصير الهتاب قال لا هذه في وهنا ذكر ا لكم بعض الامور التي لا ي ق ف ر ا ل إ ن س ا ن بها كافره أ ت ك ل م على بعضها و ت ر ك بعضها ا ل آ خ ر لكم تقرؤونه وحدكم قال لا ي ق ف ر ا ل إ ن س ا ن إ ذ ا قال لمسلم دعا مسلم على مسلم قال و ا سلبك الله الايمان إ ي م ن نحن قلنا و أنس سأل ن في الماضي ترك إذا إ كافر إ ن س ا ن ا مسلما كيف يسلم قالوا إلى أن يسلم فقال ينتصر بعد ساعه ة ما يفر ب ذ ا ل أ ن ه يكون قد رضي بكفره ل م د ة س ا ع ة أ و أ ب ى أ ن يلقنه الشهادتين وهو قادر على تلقينه اياهما طيب لو قال إ ن س ا ن أخر ت ل ب ك الله الايمان إ ي م ن هذا ف ا ل ع ن من ى قريب ذلك ما قال له إنه ر انه ما قال رضي بكفره ولا أ م ر ه بالكفر و إ ن م ا دعا عليه د ع و ة يكون مالها انه يصير كافرا ك أ ن ه قال له إ ن ه يرضى به أ ن يصير كافرا ولكننا نحن نعلم أ ن لازم المذهب ليس بمذهب وما يلزم الكلام لا يمكن أ ن يكون كلاما قد ي ق و ل ا ل إ ن س ا ن كلاما نحن لو حللنا نقول يلزم منه لو يلزم الحزن يلزم منه الكفر ولكن لازم المذهب ليس بمذهب ما يلزم الكلام لا يمكن أ ن يكون كلاما نعم قوله يقول سلبه الله ا ل إ ي م ا ن يلزم منه أ ن ه رضي به كافرا في المستقبل لكنه ما قال هذا ولا صرح به وبناء على ذلك ما تعتبر مثل هذه ا ل ك ل م ة كفرا م ع ص ي ة ما يجوز أ ن يقول إ ن س ا ن ل آ خ ر س ل ب ك الله ا ل إ ي م ا ن ل أ ن ه ك أ ن ه رضي بكفره في المستقبل داعيه ل أ ن يكون كافرا وهذا ما يدعو به المؤمن ولا, يرضى ولا يجوز ر ض ا ولا ي له الرضا به والرضا بالكفر كفر قال, أو قال لكافر لا رزقه الله الإيمان راى كافرا ف د ا عليه الا يرزقه الله ا ل إ ي م ا ن خ ط أ هذا الكافر مهما كان مهما طغى ومهما عدا وربما يؤلمنا في بعض الحالات ا ل ك ث ر ة ي ع ن ي أ ع م ا ل ه م وتؤذينا ولكن ن ا مع هذا أ ي ه م أ ف ض ل لنا ان يتوبوا ويرجعوا الى صف ا ل إ س ل ا م ان يبقوا على الكفر حتى أ ف ض ل لنا لنا ماديا الأفضل لنا هذا علاوه ة عن أمر الاعتقاد أعتقد أن أمر ن ا يجب عن ل امر أن كل ما في ل ا ل ل ا ل بل ي ا ن ع ل العكس الإنسان فالوليسان مفروض به أن يكون ي ق و ل ا ل ل لك ه د ا ل ن ص ر النصران ن ي ق و ل يقول إنسان ل ك ا ر إن جزاك الله خيرا ل أ ن ه يثني د ع و له بالرحمة ي عليه بهذا أ م ا يجوز له أ ن يقول له هداك الله, هداك الله. يجوز إ ن ر ح م ة الله قريب من المحسنين ليس من الكافرين كافر ما يرحم أ م ا يجوز له أ ن يقول هداك الله تعالى اسال الله ا ا لك ل من الهدايه أ و ر يكفر التي ب قال ل بين أ ن يرتكب الفاحشه ويعتقد أ ن ه على م ع ص ي ة والعياذ بالله الانسان قد يسرق قد يزني قد يعمل الفاحشه ة كثيرة متعددة قد يرتكب معاطي ك ل ن يعتقد حرمتها لو سألت ويقول أخي هذا حرام وإنه مبتلى ويقول أسأل الله تعالى أن يغفر لي وأن يرهمني رجدي عاصي عاصي يطبق عليه ما تستدعيه هذه المعطية تعالى تعذيرا حرمتها سألتها مبتلى حرام حدا كافر ما ما أم هذا وإنه الله هذا هو هذه سواء كان حداً أم كان لو أسأل وأن أن أن أ م كان غيرهما ولكن إ ذ ا فعل هذا مستبيحا له هو الذي يكفر ف إ ذ ا دخل دار الحرب وشرب الخمر و أ ك ل الخنزير وغير ذلك ما ي س ت ب ع ي هذا الكفر و إ ن م ا هي معاصي مهما هذه المعاصي يكون الإنسان مستبيحا الرجة لها شروط بالنسبة للمرتد متى مرتدا هذه لها بالب الإنسان الرجة بالنسبة الشروط الزافية في الإنسان تعددت وكثرت حتى يعني يكون في يكون شروط الشرط ا ل أ ه م و ا ل أ و ل أ ن يكون ا ل إ ن س ا ن مختارا أ ن يكون مكلفا و أ ن يكون مختارا ف إ ذ ا كان صغيرا القلم مرفوع ا عن الصغير ا ل إ ن س ا ن ما لم يبلغ لا يكون مكلفا ولا تلزمه الحدود ولا يحكم عليه بالرده ولا يقال إ ن ه عصى ا ط ف ل الصغير ما يقال إ ن ه عصى يؤدب قد يعزله أ ب و ه ي ؤ د ب ي ع ل م وتترتب على أ ف ع ا ل ه آ ث ا ر ه ا كما ذكرنا في الدرس الماضي من أن الإنسان ما فإنما يلزمه ضمانه قلناه في درس الحديث إذا أتلف شيئاً يلزمه ضمانه مكلف أن الإنسان أظن ذكرنا أن قلناه لكن أنه ولكن أتكر أتلف أتلف الصغير الحديث هذا الطفل الصغير إذا شيئا الحديث إذا شيئا لا على درس درس في في ل أ ن الله سبحانه وتعالى ربط ا ل أ س ب ا ب من مسبباتها جعل ا ل إ ت ل ا ف سببا للضمان ف إ ذ ا وجد السبب لا بد أ ن يترتب عليه المسبب وجد ا ل إ ت ل ا ف لا بد أ ن يترتب عليه الضمان الحكم الشرعي الوضعي وليس الحكم التكليفي فالطفل الصغير ما يحكم عليه ب ا ل ر د ة و إ ن كانت تترتب على أ ف ع ا ل ه آ ث ا ر ه نعم إذن لا بد أ ن يكون مكلفا و أ ن يكون مختارا ل أ ن ه إ ذ ا كان مكرها ف إ ن ه لا يكون مرتدا فمحترزات ه ذ ا قال لا تصح رده ة الصبي ل أ ن غير مكلف ك ولو الصبي ن مميزا ا ا نريد ب ل ا لانه ص ب ي ل لا يميز هو ما دون خمس سنوات أو سبع سنوات على اختلاف الفقهاء والمحدثين في ضابط المميز ولا المجنون ل ذ ي يميز في ما سنوات سنوات ضابط خمس هو دون أو ردة سبع تصح أ غير مكلف فلو ارتد المجنون ما يؤاخذ بردته ولا رده ة ا ل م ك ر طبي المكره ج ن ن و ا ل م ما تصح ردتهم لعدم التكليف ح ا ل ة الجنون ولعدم التكليف ح ا ل ة ا ك ر ا ه ولعدم التكليف ح ا ل ة الصبى لكن لو أ ن الانسان ارتد بالله وكان ا ا بالله ل ع ي و عاقلا ولكنه قبل أ ن يقام عليه الحد جنه ة ا ر ت د فجن ة لو جن ة فارتد ما م إشكال في ج ن ولكنه ن و ارتد وهو عاقل صاح ثم بعد ذلك جن ة هل يقتل في جنونه أ م لا يقتل في جنونه قال لا يقتل في جنونه ح ا ل ة الجنون ما يقتل ل أ ن ه إ ذ ا ص ح قد يعود إ ل ى ا ل إ س ل ا م ف إ ذ ا ص ح و أ ص ر على كفره عند ذلك نقتله. وأما إذا صح ورجع الإسلام إذا ا إلى صحى فيغير ل ل هذا له ه ب ا ل ن س ب ة للمجنون والصبي و ا ل م ك ر ى و أ م ا السكران ان كنتم تذكرون تكلمت ن ا الثكران على ف ص ي ل تكلمت على السكران بالتفصيل حينما تكلمنا على طلاق السكران ث ك تكلمنا ر ا مباحث الطلاق لما تكلمنا على طلاق ا ن في على ل هناك تكلمت على أ ح ك ا م ا ل س ك ر ا ن عند الاصوليين وعند الفقهاء فقلنا ا ل س ك ر ا ن إ م ا أ ن يكون متعديا بسكره و إ م ا أ ن يكون غير متعدي غير متعدي بسكره كمن أ اجر فتعه فما هو ط ب فيه ا ل ق م ر حتى سكر أو أو أو بوسيلة من الوسائل وصل بالفبر شابه السكر طريق الحقن أو ما شابه هذا وصل لدرجة من ما مكره أو ملجأ عن هذا هذا مكره أ و م ل ج أ هذا لا تعتبر ردته اذا حكى كفرا أ و فعل كفرا أ ث ن ا ء س ك ر ه ل أ ن السكران كالمجنون إذا حكى كفرا نطق به أو فعل مكفرا مما حكى حتى على ذكرناه من الأمور المكفرة نطق من فإنه لا تترتب على كفره لأنه به شابهها أو فعل تترتب ننتظر آثار سكران حتى يصحوه و أ م ا إ ذ ا كان ا ل إ ن س ا ن متعديا بسكره ب أ ن شرب فكر اختيارا قال هذا تترتب على أ ف ع ا ل ه آ ث ا ر ه ا ف إ ذ ا طلاقه ق زوجته فإن ل يقع تغليظا عليه من قال له اسكر ف إ ذ ا فكر يجب عليه ا ت ح م ل ا ل آ ث ا ر التي يمكن أ ن تكون أ ث ن ا ء سكره ن ت ي ج ة ل أ ف ع ا ل ه فالإنسان المتعدي س ب ك ر ه إ ذ ا حكى كفرا أ و فعل كفرا أ ث ن ا ء سكره ف إ ن ه تترتب عليه آ ث ا ر ويعتبر مرتدا لكن هل ن س ت ث ي ب ه أ ث ن ا ء السكر حكى الكفر اعتبرناه كافرا أ و فعل الكفر اعتبرناه كافرا هل تصح استتابه أ م لا تصح استتابه سيكس استرابته مندوبة لكن بالنسبه للاستاكران هل نستتيبه على القول بان الاستتابه واجبه أو او ق مندوبه هل حال سكره؟ اختلف أصحابنا على قولين. أحدهما نعم أثناء يعني في حالة قال وقال كما احد امرين اما ان نعتبر ردته ولا نعتبرها ف إ ذ ا اعتبرنا ردته فلا بد أ ن نخاطبه ب ا ل ت و ب ة ب ا ل ا س ت ت ا ب ة و إ ذ ا لم نعتبرها عند ذلك لا ن ع ت ب ر استتابته ما دمنا قد اعتبرنا ردته إ ذ ا لا بد أ ن نعتبر استتابته ولو كان في ح ا ل ة سكره ولكن ه ذ القول ا الثاني ما تعتبر ا س ت ت ا ب ة أ ث ن ا ء السكر ولكن القول ا ل أ و ل هو المعتمد والمفتى به عندنا في المذهب لكن رغم هذا مع أ ن ه تصح استتابته أ ث ن ا ء سكره وتقبل منه توبته إلا إلى ذلك تأخيرها ما يستثاب أنه يندب تأخيرها إلى ما بعد صحوي عند صحوي بعد ويستثاب يتكلم معه خ من من ر ولكن ج ا من خ ا ف المشكله ن ا ل ة تصح هل أثناء سفره فالذين تصح توبته اثناء س ف ر ه ق ام ل و ا ا فائدة ا ش من لا ا ا عامل عندنا في المرهب كما س ت توبته تصح تصح ردته ب بأن يندب ة فنحن في لكن ن قول ل أن ننتظره حتى يصحو من خروج من خلاف من حتى ت الخروج يصحو خلاف قال إن بالنسبه ت ه ل تصحو يصح أثناء أثناء、سكري. إذن ا سكري منه ر د ويصح م ه ا ل إ ل ا إذا م ت ت ي أو و تاب ح د ل ن س ب ة ل ل ر د ة هل تقبل ا ل ش ه ا د ة فيها أ م لا تقبل ا ل ش ه ا د ة بالرده ة يعني نعرف أن إنسانا نركد أن لو الطلاق رجل انطلق أو وأن و ج ز ت وشهد سنال بأنه طلقها سنال الطلاق يثبت、الطلاقة. ل و أ ن اثنين شهدا على حقوق ماليه تثبت لو أ ن عددا شهد على الزنا فانه يثبت شهد العدد على القتل فانه يثبت هل تثبت ا ل ر د ة ب ا ل ش ه ا د ة أ م لا تثبت قال نعم قال تقبل ا ل ش ه ا د ة ب ا ل ر د ة مطلقه ة تقبل ل ا ش ايش د بالردة ة مطلقة إ يعني م ط ل ق ة قال ا ل دواعي ا ل ر د ة أ والاقوال التي تؤدي إ ل ى ا ل ر د ة اختلف فيها العلماء هناك أ ش ي ا ء متفقه عليها على أ ن ه ا تؤدي إ ل ى ا ل ر د ة ك ا ل أ ش ي ا ء المعلومه من الدين ب ا ل ض ر و ر ة ولكن هناك أ ش ي ا ء اختلف العلماء فيها تؤدي إ ل ى ا ل ر د ة كالصوره ذكرناها لو أ ن إ ن س ا ن ا قال ل آ خ ر يا كافر هل يكفر بهذا القول أ م لا يكفر ظاهر كلام النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام من قال لمؤمن يا كافر فقد بأ ء بها أ ح د ه م ا فبعض العلماء قال بمجرد ق و لا ه ه ذ يكفر بعض ع ا ل ل ما ء قال ما يكفر إ ل ا إ ذ ا كان مستحلا بتكفيره ا الكلمات من ان ل قال ل ت ي فيها ا ب ي عليه صلى الله عليه وسلم إن فاعلها كافر ولكن لم يرد به الكفر المخرج من ا ل م ل ة ما آ م ن بي من بات شبعانا وجاره جائع إ ل ى جنبه وهو يعلم هل هو هذا ضايره قال الناس تتعلم الإنسان الملة قالوا التكفير اختلف العلماء الصور هل إلى الكفر إذا كان جار فجائعا هو يخرج من الملة؟ ما لا أحد أن أن أم تؤدي من من مع يخرج في بعض الصور هل تؤدي إلى الكفر أم لا؟ وبناء على هذا لو جاء اثنان وشهدا ي فقالا لقد كفر ل ارتد لقد فلان ونحن حينما نتكلم عن ل الشهود العصر العصر هذا ليس له ضوابط الانسان لا ق م ه له نهائيا حقوقه م د ر ة ن ت ك ل م على ل ا ش ه و د في دولة الإسلام عندنا د والانسان الاسلام م ه معصوم والشاهد ما مذكى والشاهد شهادته الا اذا تقبل كان مذكى يعني كان عدلا والعدل عندنا هو الذي لم يرتكب ك ب ي ر ة ولم يصر على ص غ ي ر ة ولم يفعل خارما من خوارم ا ل م ر ؤ ة كما هو معروف بكتاب الشهادات ف إ ذ ا كان القاضي ي ع ر ف فبها و ن ع م ة أ و كان الرجل م ش ه و ر و إ ذ ا لم يكن كذلك إ ذ ا جاء اثنان ليشهدا ح ا ف م عنده مزكي هذا المزكي يذهب ف ي س أ ل أ ه ل العدل عن هذا الشاهد هل تقبل شهادته أ م لا تقبل شهادته ف أ ن ا حينما أ ت ك ل م على الشهود لا يتبادر لديهم واحد منكم يقول عالو الله غدا إذن ي ت ج ق الثاني ويشهدان على أ ن فلانا كفر ونقتل لا ليس بهذه السهولة الذي نقبل بالجليل على يقول إلا الحق نقبل الواحد نقبل يعني بهذه ثبت شهادته أنه هذا شهادة شهادة عندنا ما ما وإنما ومع نحن الواحد الاثنين وفي بعض الحالات ما نقبل ش ه ا د ة الاثنين و إ ن م ا نقبل شهاده الاربع بالتوثق من الخبر الذي ينقلانه أ و ا ل أ م ر الذي يشهدون عليه ف إ ذ ا جاء اثنان بهذه المواصفات اثنان من العدول وشهدا قالا لقد كفر فلان ارتد هل نقبل كلامهما مطلقا أ ث ب ت ن ا ردته بشهادتكما ام أ ن ن ا نستفصلهما تعال أ خ ي أ ن ت تقول انه ارتد ليش ارتد أ ل ي س من المحتمل أ ن يكون قد عمل عملا ظنا ل ش ا ه د ا ن في فقهيهما وعلمهما انه تمزم منه ا ل ر د ة فشهدا بردته لكنه عند جماهير الفقهاء لا يؤدي إ ل ى ا ل ر د ة أو عند القاضي لا يحكم, لا يحكم القاضي بردته المفترض بالقاضي أ ن ه إ م ا م مجتهد مجتهد مجتهد مجتهد هل نستفصل الشهود أ م نقبل شهادتهما مطلقا دون ا ت ص ا ل ا ل إ م ا م الرافعي وتبعه ا ل إ م ا م النووي وهما تبعا امام الحرمين رحمه الله قالوا تقبل شهادته مطلقه ة ما ا د قال د شهد العدالة على الردة على فاننا نقبل ش هذا ا مطلقا قال د ت ه ه م نظير قبولنا للراوي ولو كان عبدا في خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلنا قبلنا قبلنا قبلنا قبلنا خبره قبلنا خبره قبلنا خبر المرأة قبلنا خبره قبلنا الاخبار المرأة ولو كانت من الفرع على الاصل ف ر ع عَلَى ل أ او من الْأَصْلِ على الفرع او من العدو على عدوه لماذا كنا نقبل ا ل أ خ ب ا ر التي يزويها بنو العباس ولو كان فيها شيء على بني ا م ي ة ما دام الراوي عدلا قال ل أ ن شروط ا ل ر و ا ي ة أ خ ف من شروط الشهاده ة صح وليلا؟ وَقَالُ لَا يقدم الْإِنسَانُ يُقْدِمُ فلا ت ع م ب ه الامة كلها ل يقدم على ا ل ر و ا ي ة يعني كاذبا ب ب س ا ط ة ما يروي الا بعد ان يتحرى ويتوثق بينما في الحقوق ا ل م ا ل ي ة العبد قد يشهد ضد سيده بكل ب س ا ط ة حاقد عليه مع وسلم ربما ما, يقتله. لكن ما يقتله كل الامة ما علاقة يقتله لكن يقتل كل يقتل كل الامة الاصل انسان انسان بباقي بيت في ان خطر ا ل ش ه ا د ة الفرع على ا ل أ ص ل أ و ا ل أ ص ل على الفرع كلها تعتبرها احتمالات أ م ا ا ل ش ه ا د ة على ا ل أ م ه كلها أ ن يروي ا ل إ ن س ا ن حديثا تعمل به كل ا ل أ م ة ما يقدم عليه ببساطه ة قال ا وكذلك ل ش ا الردة نحن قبلنا شهادة رواية العبد ورواية المرأة ورواية الفرع وغير ذلك. رواية الأعداء د ة على بعضهم بين بعض ذلك وغير نحن بين قال لانهم ما ي ق ب ل و ن عليها إ ل ا بالتحري قال والشهادة وفي ا ل ش ه ا د ة على ا ل ر د ة أ ي ض ا ما يقدم ا ل إ ن س ا ن على ا ل ش ه ا د ة على ر د ة إ ن س ا ن إ ل ا بعد أ ن يكون قد تحرى و ت أ ك د ب أ ن ه قد فعل ما يؤدي إ ل ى ا ل ر د ة ولذلك جاء فشهد قال هذا اولا ى ل ر د ة بكل بساطة يقول يأتي ويقول أشهد أن له ا إ ل إ ل القاضي ا ل رسول الله ه وأن أخي أنا يعني أمر محمد بسيط يا ي و ل له ل ق ا يقول هو ما كفر المشهود عليه يقول له القاضي انطق بالشهاده ف إ ذ ا ن ط ق ب ا ل ش ه ا د ة انتهت ا ل م ش ك ل ة قال الإمام الرافعي والإمام النووي قال تقبل شهادته على ا ل ر د ة م ط ل ق ة إ ل ا أ ن أ ص ح ا ب ن ا ا ل م ت أ خ ر ي ن ا س ت و ج ه و ا القول ا ل آ خ ر وهو أ ن ه ما تقبل ا ل ش ه ا د ة م ط ل ق ة و إ ن م ا تقبل بالاستئصال ي أ ت ي الشاهدان فيشهدان ي ق و ل ا ن فلان كفر نقول نعم ش ك و يا جدا انتما عدلان وشهادتكما م ق ب و ل ة لكن لماذا كفر حدثونا بالشيء الذي سمعتموه أ و الفعل الذي ر أ ي ت م و ه ف إ ذ ا ذكرا من القول أ و الفعل ما يؤدي إ ل ى التكفير حكمنا بكفره و إ ذ ا ذ ك ر غير ذلك نقول لهما جزاكم الله خيرا هذا عندكم مكفر و أ م ا عند جمهور العلماء فليس بمكفر ونحن ما نستطيع أ ن نحكم على إ ن س ا ن ب ا ل ر د ة وهي أ ع ظ م م ع ص ي ة تقع من ا ل إ ن س ا ن بهذه الحياه ل أ ن ك تعتقد هذا وهو لا يعتقد والقاضي لا يعتقد وربما كان جمهور الفقهاء ل ا يعتقدوا ذ ا كان ا ل ح د يدرى بالشبهات ف م س أ ل ة ا ل ر د ة من باب أ و ل ى ف ذ ل استوجهه ا ل إ م ا م ا ل أ ذ ر ع ي و ا ل إ م ا م الاثنوي و ا ل إ م ا م الدميري من أ ص ح ا ب ن ا المتاخرين وشيخ ا ل إ س ل ا م و أ ص ح ا ب ه يعني تلامذته ا س ت و ج ه و ا هذا القول الثاني الذي ي ق وقالوا ل بالاستفصال و ل أ ن ه هو ا ل أ ق ر ب إ ل ى العقل و ا ل أ ق ر ب إ ل ى النقل وعلى كل حال فلكل واحد من أ ص ح ا ب ن ا وجهه نظر ولكن القول الثاني هو ا ل أ ق ر ب إ ل ى القواعد ا ل ع ل م ي ة لأقرب إلى القواعد العلمية في مثل هذه الأمور في هذه نحن مر ة معنا إ ذ ا كنتم تذكرون أ و تنسون أ ن ا أ ع ت ق د أ ن ك م نسيتم في, في الماء في, المياه في اول ل م ي في ا ه أ مباحث الطهاره ة في ي مباحث م ا ا ل لو أ ن أ ح د الاشخاص أ خ ب ر ب ن ج ا س ة الماء هل يقبل خبره مطلقا أ م ي س ت ق ص ل هذا نظير هذا تماما هناك ا ل إ م ا م النووي رحمه الله تعالى قال لو كان واحد منكم معه جزء الأول يرجع إليه في الجزء الاول يمكن مثله يعتقد في ان ل ا يرجع اليه م ومذهبهم واحدة واحد في اوله ل ه ا ا ح د ق و ا هذا الماء نعم أقبل نعم تنجس ب خ ر لأني ب ع ر ف أنه ما أ خ ب ر ن ي إ ل ا بما أ ع ت ق د أ ن ا تنجيسه أ م ا لو جاءني إ ن س ا ن لا أ ع ر ف ه قال ي و ا ل ل هذا ه الماء نجس أ خ ذ و ا لماذا نجس صح نحن كلامك كوي كلامك أقبل لكن أذكر لي ما هو سبب النجاسة فإذا قال لي والله أنا رأيت السبع يلغ أقول له والله أنا ما فإذا أنا يا منه هو رأيت يشرب أذكر أخي سبب به في معتقدنا في دراستنا في ف ق ه ن ا الشيء اللي يعرف ويعلم و انا ل سبع إ ذ ا ولغ في ا ل م ا ء ما لم يكن كلبا أ و خنزيرا ما يؤدي إ ل ى نجاسه ما ربما هو يعتقد نجاسه انا مساله ف ق ه ي ة ك ل ا ف ي ة بيننا وبين زيرنا من الفقهاء ف إ ذ ا كان موافقا لك في ا ل ف ك ر موافقا لك في ا ل ف ق ه ما ي س ت ف ص ل وما إ ذ ا كان مخالفا ف إ ن ه م قالوا ي س ت ف ص ل ف إ ذ ا كنا نستفصل الذي يخبر عن ن ج ا س ة الماء أ و لا نستفصل الذي ي خ ب ر ب ر د ة غ ي د ة عمر او ل ق ا عمر د الثقية ترجح القول الذي قاله ترجح ت أ خ و وإنما النوي هو وقيل ا أصحابنا من أن الشهادة بالردة ما مطلقا الاتفصال الإمام هو تقبل الشهادة بالردة مطلقا أن تقبل تقبل بعد تقبل يجب من إذن التفصيل وعلى كل حال عرفنا ا ل إ م ا م ان ل و و يضعف القول بالتفصيل ولكن أ ص ح ا ب ن ا ا ل م ت أ خ ر ي ن قووه وجعلوه ا ل أ ر ج ح وهو ا ل أ و ل ى والموافق للقواعد الفقهيه ة العامة بناء على القول الذي على ر ج ح ا ل إ م م ا النووي بناء ع ل ل ى ق و ن ا الذي قلنا قال لو أنكر قال إنه م ا كفر خلص ل أ ن ه ن شهدوا ا بكفره ويقول ما ك ف ر ع ن ذلك أ ن ه م ظنوا الشيء الذي فعله ظنوه مكفرا وهو ليس بمكفر لكن على القول ب أ ن ن ا حكمنا بشهادتهما مطلقه ما استقطلناهما قال ارتد فقلنا قلص انتما دمتما من العدول فنحن نقبل ا ل ش ه ا د ة ج ن ا س أ ل ن ا لو شهدوا بردته ف أ ن ك ر قال إ ن ه ما كفر ق و لو له ا ا ل ل ه ل ش ه ا ا د د ة ل ل ع ي ن أولى من خبرك ا على القول الاول أ و ل ش ه د ة الاثنين أ من قوله لم قوله ت ع ا عندي ل رجل م ن لا الذي يرجع لو مشينا على ل ق و ل اننا ل ل ل أ و ا م ط ق أ ن ما نقبل كلامه لكن القاضي ة يقول له تشهد لامر بسيط تشهد ف إ ذ ا تشهد رجع إ ل ى س ل ا م هذه ح ا ل ة من ح ا ل ا ت ا ل ش ه ا د ة لو شهد م اثنان على ردته لكنه قال اقر سكت لكنه شيء ل قال انه كان مكرها لما شهد على ردته قال كنت مكرها ايش يعني كنت مكرها كنت مكرها يعني انه ما ك ف ر يعني انه ما ك ف ر يعني ان ش ه ا د ة الشاهدين ليست صحيحه ة وما شهداء ب ك ف ر وما شهداه ب ك ف قالوا إ ن ه كفر معنى ذلك أ ن ه غير مكره عندهما ل أ ن ه م ا لو علما انه مكره لما ق ا ل إ ن ه كفر حتى ا س ت و ع ب ا ل م س أ ل ة لابد من التحليل ق ا ل كفر معنى ذلك أ ن ه ليس بمكره عندهما فهو قال إيش ق انه ل إ كان مكرها لما قال إنه كانه م ك ر ا كأنه قال إ ن هذه ا ل ب ي ن ة ليست ص ا د ق ة إ ن هذه ا ل ب ي ن ة التي ستثبتون بها ا ل ح ق ب ة بالرده ليست ص ا د ق ة إ ذ ا هو ماذا ع م ل يلزم من كلامه كنت مكرها تكذيب البينه ة البيّنة طبعاً ليس تكذيب البينة يعني المراد ليس يقول أن ذ كاذبان ا شهادتهما لأمنهما ن ولكن يعني يلزم منه أن نرد يلزم شهدا ش ه ا د ة غير ص ح ي ح قال إ ن ه كفر وهو كان م ك ر ه ف إ ذ ا قال كنت مكرها、كوي. شهادتهما م ق ب و ل ة نحن الان نسمع ا ل ش ه ا د ة اقصد أ ن ن ا نسمع ا ل ش ه ا د ة حينما قال كنت مكرها نقول له هل توجد عندك ق ر ي ن ة تدل على أ ن ك كنت مكرها قال نعم في قرينه ايش القرينه قال كنت ماسورا مع الكفار, أسرني الكفار وأكرهني على الـ على الـ ما شهد به الشاهد ربما يكون قولا ربما يكون فعلا خ ا ل في هذه الحاله نقبل كلامه بيمينه لماذا نطلب منه اليمين ل أ ن ه يلزم من كلامه هذا ت ق ذ ي ب البينه ولذلك لابد من ا ل ق ر ي ن ة ولابد من اليمين نطالبه ب ا ل ق ر ي ن ة ونطالبه باليمين فإذا فإن ما وجدت وجدت قرينة قال فإن وجدت قرينة ك أ س ر كفار صدق, بيمين. صدق بيميني ج د قرينه يصدق بيمينه و إ ل ا ل م توجد قرينه يعني كان في دار ا ل إ س ل ا م أ و كان في دار الكفر معليش ولكن سبيله مخلى ما أ ح د ض ا غ ف عليه قال فلا يقبل قوله إ ن ه كان مكرها لانه مكره؟ لأنه يؤدي إ ل ى تكذيب ا ل ب ي ن وكلام الاثنين لأولى كلام ولا سيما أ ن ه اقر ب أ ن الذي ش ه د به شهدا على قول ل م ث ع ل قال هذا ا ل قول ولكن يدعي أ ن ه كان مكرها ولم يثبت لنا ق ر ي ن ة وبناء على هذا فلا نقبل كلامه و ل ا ا ل حلف يمينا ا لابد من القرينة فإذا وجدت القرينة قبلنا كلامه وإلا ل وجدت من مع يميني قرينة ف هذا ثاني نوع ثالث ن من أنواع ي ا ش ه ا د ة نوع ا لو ث ل شهد الشاهدان بأنه لفظ لفظ كفر ل فادعى ظ لفظ كفر ف هو الان آ ن إ ك ر قال لفظ لفظ كفر س ت م ع ن اكراها ه يتلفظ ل ب ا ف ف ق ل و ص د ق ه م قال نعم إنه ت لفظ بهذا ا لفظ ل ل ك ن أنه ه ادعى م ك ر ه قد يصدق مطلقا سواء كانت توجد ق ر ي ن ة او لم توجد ق ر ي ن ة لكن بيمينه يصدق بيمينه. ايش الفرق بين الصورتين ا ل ص و ر ة الاولى شهدوا ب ر د ة وقال هو كنت مكرها م هنا, هنا الان ما شهدوا ب ا ل ر د ة وانما شهدوا بلفظ قالوا لفظ لفظ كفر ق ا ل ولفظ ا لفظ كفر نحن ع ما نجي نشهد أنه لفظ لفظ كفر م قالوا, قالوا انه ارتد وهو صدقهما في هذه الحاله ة ما ك ذ ب ما هو ما كذبهما ما قال والله أ ن انا ي ع ي أ ن ت شهدت شهدتم ب ا ل ر د ت ي و إ ن ه لم يكن م ر ت د و إ ن م ا قال كلامهم صحيح و لو ك كان مكره كلامه ن أنه بيميني ه هذه ادعى قال الحال يقبل كلامه سواء كان في س ان ء ك ا في بيين انسانا في الفرق بيين حينما عليه كذب لأنه بين الثانية أن ن الشهودة الصورة الأولى والصورة شهدوا أن هذا ما ما لو إ مسلما مات عنده أ و ل اولاد د طبعا أ يرث و ن منه واذا إ ذ مات قبلهم و إ مات قبله يرث منهم إ ل ا أ ن ه لما مات جاء أ ح د ولديه فقال إ ن ه مات مرتدا ادعى على ابيه ل واحد د انه اثنين قد ا ل ل و ا ه إنه كفر عنده ولدان شهد بأنه كفر كفر. لكن واحد من قال إنه كفر و الولد ح د من ا ي ن إنه قال كفر و ه ا ل نعمل ل آ خ ر ماذا في هذه ح ا قال الحالة ل ة في هذه الحالة في الولد واحد اذا ل ل و واحد د إ نستخصر ل ه ذكر ا الولد إذا ذ سببا للرده التي ر آ ه ا على أ ب ي ه ل أ ن ه قد يحكم يقول إ ن أ ب ا ه قد كفر ليحرم زوجة أبيه من ليحرم اخاه ل ليحرم م ي ر ا أ من أ ب ي ه من الميراث وسائل الامور كثيره عندك بينه فقال الولد قال انه ل إ ر أ ى أ ب ا ه مثلا مثلا يسجد لي صنم مثلا راه قبل أ ن يموت ينطق كفرا يعمل ا ل أ ب و ا ل أ ب د و ر و ح القدس و ما اعرف إ ي ش من أ ش ي ا ء م ك ف ر ه قال ما في معنى نحرمك من الميراث انت مسلم وتعتقد أ ن أ ب ا ك مرتد ولكن أ م ك و ز و ج ة أ ب ي ك و ب ق ي ة ا ل ا خ و ة يرثون ل أ ن ه م ما قالوا إ ن ه كفر ولا أ ق ر و ك على هذه الشهاده ة ولا الأبي لأننا الأبي حكبنا نستطيع أن نحكم بكفر الأبي لأننا حكبنا بكفر الأبي في هذه الحالة بكفر بكفر مكثرا في ا ل ح ق ي ق ة ليس بمكثر ن ع ماذا م نعمل بنصيب الولد قال نصيب الولد يكون فيئا يذهب إ ل ى بيت المال ق اذا ل إ إذا إذا بين السبب قال إذا وكذلك بالاتفاق ي ن س ب ب ب ل واما إ ذ ا لم يبين السبب ففي ا ل أ ظ ه ر من قولي ا ل إ م ا م الشافعي أ ن ه يمنع من م ي ر ا ت ي ما دام هو الذي قال هذا الكلام وهو الذي زعم هذا الزعم نسيره إ ل ى زعمه ونقبل كلامه ونمنعه من الميراث دون أ ن يؤثر على ب ق ي ة ا ل و ر ث ة الذين يرثون الميت ن نعم ولكن بعض أصحابنا أطلق ولم يبين بعض ع ولم ما يقبل كلامه م قال أطلق السبب يقبل لكن الأظهر إذا ا م د أنه إن بين السبب فبالاتفاق يقبل و إ ذ ا لم يبين السباب ف ج م ه و ر أ ص ح اظهر أ من قولي الامام الشافعي أ ن ه يقبل كلامه ب ا ل ن س ب ة له فنمنعه من الميراث ويكون نصيبه ف ي ئ ا في, في بيت مال المسلمين وصلى وعلى وسلم الله على سيدنا محمد وعلى أهل الاستثارة إلى سيدنا عندنا يحتاج هذا بقي محمد